الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءت جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هناك ابتني المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا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 وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهَ مِنْ قَبْلُنَا يُولُّونَ الْأَدْبَارِ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْكُولًا قُلْ لَنْ يَنْفَعْكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَنْ الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوء أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقاملين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 الأحزاب يودون وأنه بدون في الأعراب يسألون عن آبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا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 وما زادهم إلا إيمانا وتسليما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوني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 فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَارْتَكِلُوا وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمُ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَؤُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين, فتعالين أمدعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تُنْ نُرِيدُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ لَأَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يضاعف له العذاب ضعفين وكان ذلك عن الله سيرا وَمَن يَقُنُّ مِن قُلْنَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُؤتِيهَا أَجْرًا مَرَّةٍ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاء وَنَكَحَ حَدِيثًا مِنَ النِّسَاءِ إِذْ تَقَيْتُمْ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وابكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إنما يتلى في كان لطيف خبيرا